بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اللهم إني أريد إني أريد طواف بيتك الحرام طواف بيتك الحرام ويسره لي ويسره لي وتقبله وتقبله مني مني سبعة أشواط سبعة أشواط طوافة طوافة الحج الحج أو العمرة الله تعالى الله تعالى سبحان الله سبحان الله والحمد لله والحمد لله ولا اله الا الله ولا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولا حول ولا, ولا, ولا قوه إلا بالله الا بالله العلي العظيم العلي العظيم والصلاة والصلاة والسلام والسلام على على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم اللهم اللهم ايمانا, إيمانا. بك ليكا وتصديقا وتصديقا لكتابك لكتابك وكفانا وكفانا بعهدك بعهدك واتباعا واتباعا لسنتي لسنتي نبيك نبيك وحبيبك وحبيبك محمد محمد صلى الله عليه وسلم عليه وسلم اللهم اللهم اسالوك العفو العفو والعافية, والعافية والمعافاة, والمعافاة الدائمة, الدائمة, الدائمة في, الدين في الدين والدنيا والدنيا والفوز بالجنة, بالجنة والنجاة من, من النار بسم الله الله اكبر بسم الله الله اكبر ربنا ربنا آتنا, آتنا في الدنيا حسنة في الدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا عزيز يا عزيز يا غفار يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين الله, بسم الله الله أكبر في اسم الله الله أكبر اللهم اللهم إن هذا إن هذا البيت البيت بيتك بيتك, بيتك. والحرم والحرمة والحرم. ربك ربك والامنا والامنا عبدك عبدك والعبد عبدك عبدك عبدك وابن عبدك, وابن عبدك, وابن عبدك وهذا, وهذا مقام, مقام, مقام العائد, بك العائد بك من النار من النار فحرم لحومنا لحمنا وبشرتنا وبشرتنا على النار على النار اللهم اللهم حبب إلينا حبب إلينا الإيمان الإيمان وزينه وزينه في قلوبنا في قلوبنا وكره وكره إلينا إلينا الكفرة الكفرة والفسوقة الفسوقة والعصيان العصيان واجعلنا واجعلنا من الراشدين من الراشدين اللهم اللهم اقني عذابه من عذابك يوم تبعث عبادك يوم تبعث عبادك اللهم اللهم ارزقني ارزقني الجنة الجنة بغير حساب بسم الله الله اكبر بسم الله الله الحمد لله الحمد ربنا آتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنه في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة وادخلنا الجنه مع الابرار مع يا عزيز يا عزيزه. يا غفار يا رفار. يا رب العالمين. يا رب العالمين بسم الله الله اكبر بسم الله الله اعوذ بك من الشك بك من من والشرك والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق وسوء الاخلاق وسوء المنبر والمنقلب والمنقلب بالمال والاهل والولد اللهم اسالوك إني اسالوك رباق والجنه رباق والجنه بك واعوذ بك اعوذ بك من سخطك من سخطك والنار والنار اللهم, اللهم اللهم اني اعوذ بك إن اني اعوذ بك و... من, من فتنه القبر من فتنه واعوذ بك واعوذ بك, بك من فتنه المحيا من فتنه المحيا والممات والممات, والممات. بسم الله الله بسم الله والله ولله الحمد ولله الحمد ربنا آتنا, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الدنيا حسنة, حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب, النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة, وقنا الجنة مع الأبرار, مع الأبرار يا عزيز يا عزيزه يا, غفار يا غفار يا رب العالم يا رب العالمين Ah, mm -hmm. اللهم إجعله إجعله الجنب ضرورة الجنب ضرورة وسعي مشكورة وسعي مشكورة ودم ضم ضفورة ودم ضم ضفورة وعمل صالحة وعمل صالحة مقبولة مقبولة, مقبولة وتجارة, وتجارة, وتجارة لن تبور لن تبور يا عالمة يا عالمة ما في الصدور ما في الصدور, ما في الصدور أخرجني أخرجني يا الله يا الله من الذرماتي من الذرماتي إلى النور إلى النور اللهم, اللهم اللهم إني أسألك إني أسألك موجبات رحمتي مجيبات رحمتي وعزائم مغفرتي وعزائم مغفرتي والسلامة والسلامة من كل اسم من كل اسم والغنيمة والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة, بالجنة والنجاة من النار من رب ابنعني بما, بما رزقتني وبارك لي, وبارك لي بما اعطيتني ايداي واصلف علي, علي كل غائبة عائبة لي منك لي منك. بخير بخير بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر وللله الحمد وللله الحمد ربنا عاتنا ربنا, عاتنا. ربنا عاتنا. الدنيا حسنة. الدنيا حسنة وبالاخره حسنه وبالاخره وقنا عذاب, وقنا عذاب النار وادخلنا, الجنة. وأدخلنا الجنة. مع, الأبرار. مع الابرار يا عزيز يا عزيز. يا غفار يا, يا, يا رب العالمين, يا رب العالمين. بسم الله الله اكبر الله الله رب ولله الحمد وله الحمد اللهم تحت ظل تحت ظل عرشك يوم لا ظلة إلا ظلّك الا ظلّك ولا باقية ولا باقية إلا وجهك الا واسقني من, من حوض نبيك سيدنا محمد, سيدنا محمد صلى, الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه مريئة, مريئة, مريئة لا نظمى لا نضمع بعدها بعدها أبدا اللهم اللهم اني اسالك اني اسالك من خير ما سالك ومن وسالك من نبي من سيدنا محمد سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم واسلم واعوذ بك واعوذ من شر دين غير مستعاده مستعاده من نبي من سيدنا محمد سيدنا محمد صلى الله صلى الله عليه وسلم عليه اللهم اللهم اني اسالك الجنة ونعيمها وما يقربني إليها إليها من قول من قول او فعل او فعل او عمل او عمل واعوذ بك وارض من مننا مننا او ما يقربني ما إليها إليها من قول من قول او فعل او فعل او عمل او اعمال بسم الله الله اكبر لله الله اكبر ولله الحمد ولله الحمد ربنا آتنا دنيا حسنت وبالآخرة حسنت وقنا عذاب النار فقناع الجنة, الجنة مع الأبرار مع الأبرار يا عزيز يا عزيز يا غفار يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين لا الله, الله أكبر الله ولله الحمد اللهم إن لك ان علي حقوقا كثيرة فيما بيني فيما وبينك وبينك حقوقا حقوقا فيما بيني فيما وبين خلقك اللهم ما كان لك ما كان لك منها منها بغيره لي بغبره لي وما كان وما كان لخلقك لخلقك بتحمله بتحمله عني عني واغني واغني بحلالك بحلال عن حرامك عن حرامك وبطاعتي وبطاعتي عن معصيتي عن معصيتي وبفضلك وبفضلك عما سواك عما سوى لا واسع المغفرة لا وسع المقدرة الله اللهم ان بيتك عظيم وتعظيمه كريم, كريم وأنت يا الله أنت حليم, حليم كريم, حليم كريم عظيم, عظيم, عظيم, عظيم, عظيم, عظيم تحب العفو تحب العفو العفو عني, عني, عني بسم الله الله اكبر الله اكبر ولا الحمد ربنا آتنا في الدنيا حسنه, حسنة وفي الاخره وقنا عذاب النار وقنا عذا خلنا الجنة, خلنا الجنة مع الابراه مع الابراد يا عزيز يا, يا وفي رب يا رب العالمين للله الله لله الله أكبر. وللله الحمد. وللله اللهم إني أسألك إيماناً كاملاً. إيماناً كاملاً. ويقيناً صادقاً. ويقيناً صادقاً. ورزقاً واسعاً. ورزقاً واسعاً. قلباً خاشعاً. ولساناً ذاكرة. ولساناً ذاكرة. وحلاماً طيبة. وحلاماً طيبة. وتوبةً نصوحاً. قبل الموت. وتوبةً قبل الموت. عند الموت. وراحةً عند الموت. ومغبرة. ورحمتك ورحمه بعد الموت ورحمه لا يدوم والعفو عند الحساب والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والفوز بالجنه النجاة من النار نجاة برحمتك برحمتك لا عزيز يا رب ربي زدني علما علمك وألحقني